「今朝は私のことです」<音楽> قَالِ دِينَ موسوعه َ النابلسي شَارَتُ َ للعلوم َُ ل َ ا ل َّ ذ ِ ي ي َ س ْ ل ُ فَبِي ا ل ْ ج ََ ن ّ ة ه May I?